أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا خلأ ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون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 قل إن كان للرحمن ولد فان أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون